selamun aleyküm muhabbet Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه والسلام إنه العليم الحكيم وبعد بعد أن ذكرنا ما كان من وفد نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن قامت عليهم الحجة بما أخبرهم الله عز وجل من الوحي فقرر به بطلان ألوهية عيسى عليه السلام بذكر أوصافي وأحواله مع قومه وكرامة الله تعالى له ولأتبعه معه من بعده في الدنيا والآخرة وبيننا أن الإسلام هو دين الأنبياء وسائر الأمم ولا دين حق غيره وكل دين غيره باطل وبين خلق عيسى عليه السلام وكيف أن الله عز جل مثله بخلق آدم في قدرته في خلقه بدون أب وأبطلت بلوغية عيسى حيث اعتقد أن خرق العادة في خلق بعض البشر بدون أب يدعو إلى الألوهية فاحتج عليهم الله عز وجل بما قرروه في أنفسهم من عدم ألوهية آدم مع أن آدم في الخلق أشد قدرة من خلق عيسى وبما أن أنكم قد قررتم بشرية آدم ولم تؤلهوه فمن باب أولى بطلان ألوهية عيسى إذا كان عيسى قد خلق من غير أب فإن آدم خلق من غير أب ولا أم ولكن تشابه خلق عيسى بخلق آدم حيث أنه خلق من غير أب وكان بكلمة كن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فبعد إقرار تلك الحجج وهذه البراهين فإن لم يقتنعوا بما قررته إليهم فادعوهم إلى, إلى المباهلة بجمع ما هو أغلى عندكم من الأهل والأبناء والنساء ونجعل لعنة الله على الكاذب منا وبما أنهم علموا صدقه ورسالته فخافوا من تلك المباهلة وظلوا على كفرهم وأقروا بالجزية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فكل هذا يدل على بطلان أولوهية عيسى عليه السلام وبعد ذلك لفت الله تبارك وتعالى أهل الأرض كلهم ونادى أهل الكتاب مع المسلمين إلى الاجتماع حول كلمة سواء وهذه الكلمة هي توحيد رب العالمين ولا يتخذ أحدا من البشر مستبدا ولا ربا ولا يحل ولا يحرم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن أقر بذلك فبها ونعمة وإن تولوا فأشهدوهم أنكم المسلمون وأنهم هم المبطلون غير المسلمين ثم بعد ذلك حاجهم فيما ادعوه من أن إبراهيم كان يهوديا وفيما ادعاه النصارى في أن إبراهيم كان نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فكل ذلك ينم على جهلهم وينم على ادعاءاتهم الباطلة فهم هكذا دائما يروجون الإشاعات في أخذ حق ليس لهم سواء إذا كان في القديم أو في الحديث مما يحدث في على أرض فلسطين نسأل الله عز وجل أن يرجعها لنا سالمة في ادعائهم في هيكل سليمان المزعوم وفي استطانهم في هذه البلدة المقدسة وغير ذلك فهم دائما يدعون حقا ليس لهم واستخدموا في ذلك بعض الشائعات وبعض الأفكار الصهيونية حيث قالوا وقال الطائفة من أهل الكتاب أمين بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار وكفروا آخرة ما في ذلك أيها الصهاينة لعلهم يرجعون فهم حينما يكونون مع المؤمنين فأي مشروع خيري أو في قبلتهم ثم في, في الصباح ثم يكون في المساء على قبلة بيت المقدس أو في غير المشروع، فيقول عوام المسلمين كما قال بعض الناس في هذه الأزمنة وفي عصر الحديث بعد الثورة يقولون ما رد هؤلاء عن التأسيسية أو عن أي مشروع خيري إلا لأنهم علموا أن الذين في التأسيس ليس أهل لها وليس مستحقين لها وأنهم إنما يعملون المصالح شخصية او غير ذلك لعلهم يرجعون ف. استخفوا عقول الشعب وبعض منهم سماعون لهم سماعون للكذب فاستدرجوا بعض الشعب لذلك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذه كلها إعلام صهيوني إعلام يهودي هم الذين يستخفون بأحلام بعض الناس ويفعلون بعض الأفعيل فيكونون مع المؤمنين يقول نحن نريد مصلحة البلد ونحن مؤمنون ونحن غير ذلك وفي آخر النهار يرجعون إلى ما كانوا عليه حتى يقول الناس أنهم أهل كتاب وأنهم الذين أوتوا العلم من قبلنا فما عن ذلك إلى أنهم علموا مما عندهم من الكتاب ومن العلم أن هؤلاء على باطل فيرجع بعض المسلمين عما هو ثبت عندهم وعما هو حقيق لديهم من البراهين والحجج قاتلهم الله أن يؤفكون ففي هذه كلها بعض الأفكار وبعض الخطط التي, التي يضلون بها المؤمنين والله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم بعد ذلك يكشف الله تبارك وتعالى عن نفسيات هؤلاء اليهود كما قرأ في هذا الربع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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أولاً من أهل الكتاب قال ابن عباس أودع رجل ألف ومئتي أوقية من ذهب عند عبد الله بن سلام فأتاه إليه فمدحه الله بهذه الآية. وأودع رجل فينحاص ابن عازورا دينارا فخانه فخانه فلهذا أنزل الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي من ذهب وتولع الكثرة يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قيل ما دمت عليه قائما. قيل أي تقاد أي تقادم. وقيل أي مواظبا بالاقتضاء له والمطالبة. هذا سلوك بعض اليهود. ولا يظن بعض الناس أن تلك المعاملات دلالة على صحة ما يعتقدون، ولكن المعاملات جعلها الله عز وجل بين الناس سواء. يعني إذا رحنا نشوف بعض السوزق من المسلمين، يعني يعتقد ويكبر ويعظم بعض النصارى أو بعض اليهود ولا بتقول ميري إنجليزي في المعامل، ومنى يأتون البطاء الجيدة أو غير ذلك. المعاملات جعله الله عز وجل بين الناس سواء فمن تعامل بالأمانة أربحه الله وزاد له في رزقه ومن لا محقد بركة بيعهما تمام والبيع والشراء ليست من ثور الموالات المحرمة بع واشتري ممن شئ ولكن الأفضل أن تبيع وأن تكسب وتربح خص المسلم فإن ابتاعت أو اشتريت من من على غير الملة فجائز لا شيء في ذلك تمام إلا إذا حدث اصطارا أو مرسوما من ولي الأمر أو من حاكم البلدة أننا بيننا وبين هؤلاء سوء علاقات فيجب علينا أن نمتنع منهم هنا حينئذ يكون طاعة لولي الأمر وليس أن البيع حرام لا البيع أصبه حراما للعارض تمام زي بالضبط كده لما يأتي ولد تمام ويشتري من فلان فيأمره والده ألا يشتري من فلان فهنا ذلك هذا الأمر قد جعل هذا الحل حراما، تمام؟ لأنه فيه إيه؟ فيه ترك للأمر، ترك للواجب، اللي هو إيه بير ال إيه بير الوالدين، خلاص؟ فن يعني ننتبه لهذا ال لهذا الأمر هؤلاء بهذا الفعل لما كانوا يدعون عندهم من الأمانات أو يتعاملون مع المسلمين قبل الإسلام. فكانوا يؤدون ما عليهم ويسيرون المعاملات سيرا طبيعيا فلما أسلموا قال ليس علينا في الأميين سبيل. قال ابن عربي في أحكام القرآن قال فعلوا ذلك لاعتقادهم أن ظلمهم أن ظلمهم لأهل الإسلام جائز. وكأن تقدير كلامهم كلامهم ليس علينا في ظلم الأميين سبيل أي إثم يعني نحن لو ظلمنا الأميين هم العرب تمام؟ معلناش إثم وقولهم هذا كذب صادر عن اعتقاد باطل مركب على كفر حينما قالوا من قبل نحن أبناء الله وأحباؤه وما زالت تلك المقولة عندهم في توراتهم وفي أسفارهم يقولون نحن شعب الله المختار تمام وغير اليهود دنس يجب تطهير الأرض منه دي اعتقد عندهم يعني انت مش تحول عقيدة دية عشان انت ايه ان انت تحابيهم وتجاملهم لا هي كد اي حد غيرهم يعتبر ده نجاس يجب ان تطهر منهم الايه الأرض والأرض لا تكون الا لشعب الله المختار خلاص داء اعتقاد عنده خلاص فإنما فإنهم أخبروا أو أخبروا بما ليس فيها وذلك قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم ما هذا الكذب أنهم إذا ظلموا الأمين ليس عليهم إثم ولا جناح وقيل أنه كذب في يهودي أنكر أمانة يهودي لما أسلم أخرج الطبري في تفسيره عن من جرير قال بايع اليهود رجال رجال بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم يعني أرادوا أن يأخذ ثمن له البيع فقالوا ليس لكم علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فقال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون خلاص يبقى لما اليهود يظلم ويأخذ الأرض دعقد عنده هو في ظلم الأميين ليس عليه سبيل لما يستوطن ويأخذوا مستوطنات دي عندهم يباركوا وأمريكا تبارك ذلك عندهم لأن ذلك عقيدة أنهم في ظلمهم للأميين دا جائز مفيش أي حاجة ليس علينا في الأميين سبيل أما تسمية الأميين فكما جاء في حديث ابن عمر أنه قال قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب رواه الإمام مسلم وقيل كما قال النحاس في معاني القرآن أن العرب أميون للنسبة إلى أم القرى إذا انتسبت إلى أم القرى فيسمعه أميون نسبة إلى أم القرى ذكر ذلك النحاس في معاني القرآن والرازي في تفسيره أو لأنهم لا يكتبون فهم على ما ولدت ما ولدتهم أمهاتهم بلى بلى الوقف عليها جيد حسن لأنها جواب النفي ليس علينا في الأمين سبيل بلى بلى عليكم فيهم سبيل أي إذا فعلتم ذلك وظلمتم الأميين فعليكم إثن ووزر ويدل على حسن الوقف أنه جاء بعده بالابتداء والخبر بلى من أوفى بعهده واتقى هذا الابتداء في أسلوب الشر فإن الله عليم بالمتقين فهذا إيه خبر فإن الله يحب المتقين هذا إيه خبر خلاص؟ طيب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا سبب نزولها ثلاثة أقوال الأول أن الأشعث بن قيس خاصم بعض اليهود في أرضه فجحده اليهودي فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألك بينه؟ قال ألك بينه؟ قال لا قال اليهودي أتحلف؟ تطبيق لي للقاعد البينة على من الدعوة واليمين على الأشعث بالنقايس جاء مدعيا أن هذا اليهودي أخذ إيه؟ أرضه وجه حدا فقال في من البينة ما فيش أتحلف؟ فقال الأشعث إذن يحلف فيذهب بماله زي بقوله في المثال الحرم إيه يحلف قال لك الفرق تمام فقال إذن يحلف يعني بسيطة أو كبير عليها قوي. إذن يحلف فيذهب بماله فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك وذكر الآية أخرجه البخاري ومسلم القول الثاني أنها نزلت في اليهود عهد إليهم في التوراة تبيين صفة النبي صلى الله عليه وسلم فجحدوا وخالفوا مما كان مما كانوا ينولون من سفلتهم في الدنيا كانوا يسترجعوا هذا الأمر فجحدوا وهذا قول عكرمة ومقاتل والقول الثالث أنا رجلا أقام سلعته في السوق حط السوق أول ما طلع السوق أم حط لإيه السلعة أول النهار فلما كان في آخره فيش حد اشتره جاء رجل يساومه فحلف لقد منعها أول النهار من كذا يقول لنا أنا معتا من الصبح من فلان الفلاني ولولا المساء لما بعاها بذلك فنزلت الآية قاله الشابي ومجاهد وعلى كل فطبعا إحنا كل احتمالات وأوجه التفسير ما دم لها وجه في الواقع نسيرها على هذا الوجه تمام ده بالنسبة للعهد يبقى العهد على القول الأول اللي هو قول الأشعس أنه يحلف تمام والقول الثالث اللي هو الرجل الذي أقام السلعة تمام تكون معناها لزم الطاعة وعلى القول الثاني معهد الله إلى اليهود من التوراة إن الذين يشترون بعهد الله أدلعه وأيمانهم الحلف الأيمان هو الحلف فإن فإن قلت إنها في اليهود والكفار يبقى الجزاء المترتب عليه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيم ولا معذاب أليم فإن الله زر لا يكلم يوم القيامة أصلا كان فين في اليهود والكفار وإن قلنا إنها في العصا يبقى زي هذا يترتب فقد عن ابن عباس أنه قال لا يكلمهم الله كلام خير. يبقى هنا لا يكلمهم الله أي لا يكلمهم إيه؟ كلام خير. ولا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم نظرة عطف وشفقة. لا يعطف عليهم بخير. مقتل لهم. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس معصيهم. فإن كانوا يهودا لا يدنسهم من إيه لا يطهرهم من دنس كفرهم خلاص بالنسبة لأن الذين اشترون بعهد الله وأيمنهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله أولئك لا خلق لهم أي لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم فيجب ألا نغتر باليهود ولا يوثق فيهم لما عرف منهم من الخيانة. أن من كذب على الله أحرى أن يكذب على الناس. دول كذبوا على الله أزداد. هسدوا منته. ويحلفوا ويعمل لك أي معاهدات معاهد السلام ويأتوا ويقول لك صلح القتال وكذا وكذا. كل ده ما هو إلا إيه؟ إلا انقطاع وقت حتى إيه؟ حتى يستعدوا ويهيئوا أنفسهم لخيانة أخرى ومكر آخر فالذين يكذبون على الله أحرى أن يكذبوا على الناس بيان اعتقاد اليهود في أن البشرية غير اليهود نجس وأن أموالهم وأعرضهم مباحة لليهود حلالا لهم لأنهم المؤمنون في نظرهم وغيرهم الكفار أيضا من الآية الأخيرة عظم ذنب من يخون عهده من أجل المال وكذا من يحلف كاذبا لأجل المال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غطان نعوذ بالله من غضب الله عز وجل وأيضاً في عند أحمد ولو شواهد في الصحاح وراء الأئمة عنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مرء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن منهم لفريقا انظر كشف عن نفسية اليهود ومكر اليهود كل هؤلاء الله عز وجل يبين لنا حلف يمينا يظن أنها كذا فكانت غير ذلك هذا يمين يسمى يمين إيه لغو خلاص وإحنا ذكرنا أن ما من أنواع اليمين إيه اللغو لا الحلف على يمين يظن أنها كذا فكانت غير كذا فهذا يمين لغو لأنه لا قصد فيه خلاص ويمين الكرم وغير ذلك من بعض الأيمانات التي ذكرناها في لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اختلفوا في من أنزلت عليه هذه الآيات قيل أنه اليهود أنه اليهود و هذا ما رواه عطي عن ابن أباس وقيل أنه اليهود والنصارى وهذا ما رواه الضحاك عن ابن أباس وإن منهم لفريقا يلوون أن يحرفون ألسنتهم بالكتاب كأنهم يقرؤون الكتاب وما هو من الكتاب وليس من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون وإنما قالوا ذلك لأجل الحفاظ على الحطام والرئاسة ويحافظون على مناصبهم في الدنيا والله يعلم إنهم لكاذبون هذا فيه بيان من الله تبارك وتعالى لمكر اليهود وتضليلهم لهم الناس وخداعهم لهم باسم الدين والعلم أيضا هذا يبين لنا جرأة اليهود على الكذب على الله عز وجل وعلى الناس ما علمهم بأنهم يكذبون وهو من قبح وأضم ما يكون عندهم من الذنوب. في تحذير للمسلم من سلوك اليهود في التضليل والقول على الله والرسول لأجل الأغرار الدنيوية الفاسدة. ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. الكتاب وبما كنتم تدرسون وفي قراء بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذه قراء هذه الآية سبب نزولها قيل ثلاثة أقوال أن نزلت في أقوام من رؤساء اليهود والنصارى قالوا يا محمد أ أن نتخذك ربا قال معاذ الله ما بذلك بعثن الله فنزلت الآيات وهذا قاله ابن عباس القول الثاني أنا رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك ألا نسجد لك قال لا فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله فنزلت الآية قال ذلك الحسن البصري رحمه الله والقول الثالث أنها نزلت في نصارى نجران طبعا بعد الحوار الطويل في فيما جاء وادعوا به فبين في آخر الحوار ما كان لبشر أنها نزلت في نصارى نجران حيث عبدوا عيسى قال ذلك الضحاك ومقاتل ما كان لبشر الذي يعنى بالبشر هنا والمقصود بالبشر هنا فيه قولان القول الأولاني أنه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان لشأن يؤتيه الكتاب هو يوقصد بالكتاب هنا آه القرآن والقول الثاني أنه عيسى ما كان للبشر آه أي ما كان لعيسى تمام أن يؤتيه الله الكتاب ويقصد به إيه التوراة والإنجيل ومعه التوراة خلاص أي أتيه الكتاب والحكم والنبوة الحكم الفقه والعلم تمام أي لا يجتمع لرجل تمام هذه الأشياء الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وهذا يبين أن عظماء القوم إذا رفعت مرتبتهم ورأوا فضل الله عز وجل عليهم ما كان لهم أن يدعوا الناس أن يتخذون أربابا لكي تعرف كيف فضل هذه الأمة على الأمة السابقة هؤلاء لما كانوا أحبارا ورهبانا قالوا للناس اتخذون أربابا اعتقدوا أحبارهم وأرباب ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ولذلك كل من يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم من الصفية وغيرها فلهم شبه من مين من اليهود وكذلك الشيعة كذلك في علي فهم شبه من اليهود فمعتقداتهم مختبسة منهم خلاص؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ويكون من هديه أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لأن الله لا يصطف الكذبة لأن هذا الذي اصطفاه الله عز وجل يقول ذلك لا يكون ذلك أبدا نعم والله أعلم حيث يجعل نسالته يبقى الناس اللي جايين يجادلوا في عيسى نقول لهم ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله تم ماذا هديه وما طريقته في الحياة ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هو دهد الأنبياء أن يجعل من أقوامهم ربانيون يجعل منهم ربانيين يعلمون الناس فيكونوا منهم فقهاء وعلماء يعلمون الناس ما في الكتاب هكذا هديهم وما كنتم تدرسون فليكن هديكم في التعليم هدي العلماء والحكماء لأن العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا عمل بعلمه ولا يأمركم هؤلاء الذين اصطفهم الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يبا اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا أي يستحقون أو يتصرفون أو ينتزعون حق الربوبية أو بعض من حقوق الربوبية كفر اللي يجعم بقى إن الأنبياء يملكون يخلقون يرزقون يشفون يحيون يميتون كل الأفعال التي اختص الرب بها لحما سميه الربوبية فالربوبية معناه إيه إفراد الله بإيه؟ بأفعاله فلما أقول يشفي ده فعل من طيب يحكم فعل من الرب يرزق فعل من الرب يخلق فعل من يبقى دي كلاء تعرفني أفعال يبقى أنت على قطول كده الذي يصرف هذه الأشياء لأحد من المخلوقين يبقى معناها كده إيه أشرك بالله إيه رب كفر بالله رب أما من صرف حقوق العباد لغير الله يبديك أشرك بالله إيه إلها لما أقول يتحاكم مين الله ولا العباد العباد صح يبديك إيه أشرك بالله إيه إلها تمام الصلاة والس والسجود والخشوع والخضوع دي أفعل من الله ولا العب العباد يبديه إيه صرف لحقوق اللي هو الأولوية لعباد يبقى أشرك بالله إيه إلها ولذلك الحاكمية فيها شرك بأنواع, بأنواع توحيد الثلاث أشرك بأسماء وصفات اسم الله الحكم وله الحكم وأشرك بالربوبية وهو إيه أشرك بأن الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه وأشرك في الألوهية ليتحاكم العباد إلى الله عز وجل ولا إلى شرع الله عز وجل إن لما احنا كنا بنرجع القضية الحاكمية من أصول الدعوة السلفية تمام وناء من أهم القضايا الموجودة عندنا كيف كنا بنافح عن تلك القضية من من في أمور الدعوة نعرف أن هذا قاتح في التوحيد الفرد وانتزاع حق الرب سبحانه وتعالى. بعد ذلك أتي الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء وأقوامه. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. أخذ على من؟ على النبيين. استسند حد؟ لم يستسند أحد. يعني كل الأنبياء. أخذ الله عليهم الميثاق حين أتاهم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول أخذ عليهم ميثاق إذا جاءهم الرسول وهم أحياء لا يؤمنون به ولا ينصرونه ولذلك لا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إيه إلا أن يتبعني. وحينما ينزل عيسى في آخر الزمان يكون يأتي ويحكم بشرع إيه أن يبس سلم أحد من أفراد هذه إيه؟ الأمة تمام إذن فهذا ولما أسري بالنبي صلى بالأنبياء صلى بالأنبياء كلهم فهو المقدم عليهم وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أخذ الميثاق والعهد المؤكد على الأنبياء كلهم لئن جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء ما يلزمكم إلا اتباعه ثم أخذ عليهم ميثاق مرة أخرى أن يبلغوا أقوامهم لئن جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء لا تتبعنه ولا تأمنن به ولا تنصرنه قال أقرنتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا يبأ أي أحد أي أحد من الأقوام السابق أيا كان يهود أو نصر وغير ذلك قالوا أنا لسنا عندنا شيء يدل على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه نقول أنتم كذبة لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأنبياء وعلى أقوامهم لإن جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرن قالوا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصر عهد ثقيل شديد قالوا أقررنا بداية إقرار المشقرار إقرار قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين والله خير الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من تولى بعد هذا البيان وهذا الإقرار وذلك الميثاق فقد خرج عن طاعة الله عز وجل ففسق عن أم الرب أفغير دين الله يبغن أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون سؤال فيه نوع من الرجوع إلى النفس والتقريع والتأنيب ارجعوا لأنفسكم أيها الأمم تلك الأمم السابقة ارجعوا إلى أنفسكم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون هنا فيه بيان سنة الله تعالى في الأنبياء السابقين وهي أن يؤمن بعضهم ببعض وينصر بعضهم بعضا بيان أيضا كفر أهل الكتاب وفسقهم بنقضهم الميثاق وتوليهم عن الإسلام وإعراضهم عنه بعد كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عليهم ميثاق بأن يؤمنوا به ويتبعوه بيان عظم شأن العهود والمواثيق عند الله تعالى الإنكار على من يعرض عن دين الله الإسلام مع أن الكون كله خاضع منقاد لأمر الله ومجاري أقداره مسلم, مسلم له بعد ذلك يقرر الإيمان والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه هو الدين الحق فمن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون هو دي أصول الإيمان بالرسل أن الكفر برسول واحد كفر بالرسل وكفر بالإيمان وذي قال بعدها ومن غير الإسلام دينا فلن يقبل من. فكل رسول يؤمن بالرسل وكل قوم يجب عليهم أن يؤمنوا برسولهم خاصة وبالرسل كلهم عامة الرسل كلهم عامة لأنهم كل من عند الله كلهم من عند الله فمن كفر فقد كفر بالله عز وجل قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وما أرسل إلىهم إلا إيه؟ إلا رسول واحد هو نوح فعلمنا من ذلك أن الكفر بنوح هو كفر ببقية الرسل ومن يرتيغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلا يصح إيمان عبد يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض كما لا يصح إيمان عبد يؤمن ببعض ما أنزل الله تعالى على رسله ويكفر ببعض الإسلام هو الإنقياد والخضوع لله تعالى وهو يتنافى مع التخير بين رسول الله ووحيه إليهم لا نخير بين الرسل ولا نفضل بين الرسل ولا نخير بين الكتب كل من عند الله بطلان سائر الأديان والمنى سوى الدين الإسلامي ومن التي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا هو الدين الذي قرره الله عز وجل ولا دين غير الإسلام وكل دين غير الإسلام باطل وأن من يطلب دينا غير الإسلام لن يقبل منه بحال من الأحوال في الآخرة يكون من الخاسرين قال تعالى ومن يبتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهد أن الرسول حق وجاءهم البينات ماذا السياق مع أهل الكتاب وإن تناولت غيرهم ممن ارتد عن الإسلام من بعض الأنصار ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ففي كل هؤلاء يقول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام وشهد أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم حق وجاءتهم الحجج والبراهين على صدق نبوته وصحة ما جاء به من الدين الحق والله حسب سنته في خلقه لا يهدي من أسرف في الظلم وتجاوز الحد فأصبح الظلم طبعا من طباعه فلهذا كانت هداية من هذه حاله مستبعده للغاية وإن لم تكن مستحيلة ثم أخبر الله تعالى متوعدا لهم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يمهلون فيعتذرون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ولأن الله تعالى يحب التوبة من عباده ويقبلها منها منهم قال تعالى فاتحم باب رحمته لعباده مهما كان ذنبهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد ذلك الكفر والظلم وأصلحوا أي أصلحوا نفوسهم بالإيمان والعمل الصالح فإن الله غفور رحيم فهذا وعد من الله بغفران الذنوب والرحمة ودخول الجنة إن تابوا وأصلحوا والله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود خاصة حيث أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفرًا بماذا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أُذِّع إليه من القرآن لن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لكنهم مصرون على الكفر بهما فكيف تقبل توبتهم مع إصرارهم بالكفر ولذلك أخبرهم تعالى أنهم هم الضالون هم الضالون البالغون في الضلال لأبعد الحدود ومن كانت حالة كذلك لا يتوب ولا تقبل توبته ثم قرر مصيرهم سبحانه قال إن الذين كفروا وماتوا هم كفار وماتوا وهم كفار ماذا جزاؤهم لا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض أي قدر الأرض ومقدار الأرض ذهب ولو افتدى به أي ولو حتى افتدأوا به العلمي سبحانه وتعلق النفوس بالمال ولو افتدى به ولو افتدى به وذلك يوم القيامة مع أنه لا مال يومئذ ولكن من باب الفرد من باب التقدير فلو أن لأحدهم مل الأرض ذهبا وقبل منه فداء لنفسه من عذاب الله لافتدى ولكن هيهات هيهات إنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولكن من جاء ربه بقلب سليم من الشرك والشك وسائر أمراض القلوب نجا من النار ودخل الجنة بإذن ذاه تبارك وتعالم روى البخاري ومسلم عن أبي قتاد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال لهم أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال لو كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل في روايه قد سئلت ألا تشرك بشيئا فأبيت إلا الشرك يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا اختلفوا فيما نزلت على ثلاثة أقوال قيل نزلت في من لم يتب من أصحاب الحارث ابن سويد الحارث ابن سويد هذا كان في مكة كان يقيم في مكة وكان هو الذي يقول نتربص بمحمد ريب المنون وهذا القول قاله ابن عباس ومقاتل وقيل أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد والقرآن قاله الحسن وقتاد وعطاء بن السائب وقيل أنها نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد بعد إيمان بصفته ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم قاله أبو العالية قال الحسن البصري رحمه الله كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا كلما كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا أما في علة امتناع قبول توبتهم لن تقبل توبتهم أربعة أقوال أنهم ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لسطر، لستر أحوالهم والكفر في ضمائرهم يعني بس أيه؟ أي كده ظاهريا والكفر في ضمائرهم قاله ابن عباس القول الثاني في منع, توبتهم، في منع توبتهم أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك ولم يتوبوا من الشرك حاجة اللي عملوها في الشرك قالوا احنا أنتوب منها ولكن الشرك لم يتوب منه قال ذلك أبو العالية والثالث أن معناه لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت وهذا قول الحسن وقتاد وعطاء والسدي. والقول الرابع لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا بعد الكفر قاله مجاهد قول الرابع أنه لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملو الأرض ذهب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل من كان من أصحاب الحارث بن سويم حيا في الإسلام اللي كانوا أحياء دخلوا في الإسلام فنزلت هذه الآية في من مات منهم كافرة إن الذين كفروا وماتوا هم كفار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قيل أن البر فيها أربعة أقوال أنها الجنة قال ابن جرير فيكون المعنى لن تلالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم حتى تنفقوا مما تحبون المعنى الثاني في البر التقوى قاله عطاء ومقاتل المعنى الثالث الطاعة قاله أعطية العفية المعنى الرابع الخير الذي يستحق به الأجر الخير الذي يستحق به الأجر قاله أبو روق قال القاضي أبو يعلى لم يرد نفي أصل وإنما نفى وجود الكمال يعني إيه كلام ده يعني لن تنال البر الكامل لن تنال البر كاملا حتى تنفقوا مما تحبوه يبقى هنا المعنى كده مش لن تنالوا البر يعني يعني عادم البر نهائيا لا أصد كمال البر خلاص لن تنالوا كمال كمال البر ماشي حتى تنفقوا مما تحبوه خلاص حتى تنفق مما تحبون قيل نفقات العبد من ماله هو صحيح شحيح كما جاء في الحديث أن تنفق وأن تصحيح شحيح المعنى الثاني جميع الصدقات حتى تنفق مما تحبين أي من جميع الصدقات قاله ابن عمر المعنى الثالث جميع النفقات مما يبتغ بها وجه الله أي نفقه تمام يبقى المعنى الأول نفقة العبد من ماله صحيح شحيح المعنى الثاني جميع الصدقات المعنى الثالث جميع النفقات مما يبتغ بها وجه الله وقيل الإنفاق أي إنفاق من محبوب المال مما تحبون تمام وطبعا الآيات طبعا نزلت فكان الصحابة أصعى استجابة كما في حديث أبي طلحة حينما كان له ماء وكان يحب أن يشرب من ماء يسمى إيه بئر بير لأبي طلحة فقال قد أنزل الله سجل آية لن تنبير حتى تنفيق مما تحبون وأحب مال إلي بير رحاء وإني جعلتني الله ورسوله فقال جعلها في الأقربين فازت الآية تمام وقيل أن المراد بالنفقة الصدقة المفروضة الصدقة المفروضة قالها ابن عباس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالبر إن البر يهدي الجنة خلاص فيغصب البر الجنة فهو فعل الخير الذي يهدي إلى الجنة لن يبلغ العبد بر الله وما عنده من نعم الآخرة حتى ينفق من أحب أمواله إليه كذلك لا يضيع المعروف عند الله تعالى قل أو كثر طالما أريد به وجه الله عز وجل. يقول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قول أن تنزل التوراة. قل فأت بالتوراة فاتلوا إن كنت مقين فمن افترى على الله من بعد ذلك فأوليك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قيل سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على ملة إبراهيم فقالت اليهود كيف أنت تأكل لحوم الإبل وألبانها, وألبانها كيف ذلك وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها فقال كان ذلك حلالا لإبراهيم فقالوا كل شيء نحرمه كل شيء نحرمه نحن فانه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فنزد الآية تكثيبا لهم قال ذلك السائب وأبو روك وغيرهم من المفسرين يبقى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه سبب النزول أن يسلم قال على ميلة إبراهيم فقالوا كيف تكون على ميلة إبراهيم وأنت تأكل لحم الإبريل وتشرب ألبانها قال كان ذلك حلا لإبراهيم قال كل ما نحرمه نحن فهو إيه؟ كان محرم على النواح إبراهيم حتى انتهي إيه؟ إلينا فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم طيب ما الذي حرمه على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل احنا فين مين يعقوب عليه السلام قيل أن الذي حرم على نفس ثلاث أقوال أنها لحوم الإبل وألبانها قال ذلك ابن عباس والحسن وعطاء وأبو العلي لحوم الإبل وألبانها الثاني العروق, العروق. قال ذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي الثالث أن ما حرمه على نفسه زائدة الكبد والكليتان والشحم إلا ما على الظهر إلا ما حملت ظهورهما قال ذلك عكرما يبدأ أقوال فيما حرمه يعقوب أو إسرائيل على نفسه في سبب التحريم لحرم إسرائيل على نفسه ذلك فيه أربعة أقوال سريعا أنه طال به مرض شديد فنذر لئن شفاه الله لا يحرمنا أحب الطعام والشراب إليه فحرم ذلك يبقى كان به مرض شديد ونظر لئن شفاه الله عز وجل وعفاه لا يحرمنا أحب الطعام إليه وإيه والشراب الثاني أنه اشتكى عرق النساء فحرم العروق فحرم العروق قاله ابن عباس وآخرين حرم العروق نوع ايه؟ اشتكى عرق النساء فحرم العروق الثالث أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النساء اجتناب ما حرمه فحرمه خلاص؟ دير وضحاك الرابع أنه إذا أكل ذلك الطعام أصابه عرق النساء فبيت وقيتا هي متألما فحرمه كان لما يأكل هذا الطعام كان بيأتي له إيه أنا فحرمه خلاص إلا ما حرم إسرائيله عن نفسه أحد لو لا تعرفنا سبب النزول وعرفنا ما الذي حرمه على نفسه وعرفنا سابة ليه ما أي سبب لي التحريم وهل حرمه بإذن الله أم اجتهاده فيها قولا قول بإذن نقول لا بلاه بالاجتهاد بدليل ما حرم إسرائيل على نفسه واختلفوا بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرموا على اليهود طب اليهود إزاي حرموه طب هو حرموه على نفسه قيل عليه الثلاثة قوال أنه حرم عليهم بتحريمه ولم يكن محرما في التوراة يعني هو لما حرموا على نفسه حرم عليهم بتحريم لأنه نبيه خلاص. قال ابن عباس قال يعقوب لئن عافان الله لا يأكله لي ولد يبقى كذلك يكون محرم عليه على ولده الثاني أنهم وافقوا أباهم يعقوب في تحريمه لا أنه حرم عليهم بالشر ثم أضافوه إلى الله فأكذبهم الله بقوله قل فأت بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الثالث أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها أي لا في التوراة وكانوا إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم عليهم به طعام طيب كل ما عملوا ذنب يسقطوا طعام يقولوا لا الطعام ده مش هنأكله كل ما عمل ذنب ينزل بعض الطعام أو بعض الشراء أو صب عليهم عذاب يحرم عليهم طعام صب عليهم عذاب قالها ابن السائب وابن وقال ابن عباس فأتوا بالتوراة فاتلوها هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبل وألبانها وألبانها فمن افترع الله الكذب أي من بعد هذا البيان في كتابكم أو من بعد ما جئكم بالتوراة فأولئك هم الظالمون قل صدق الله في ماذا قيل قولا صدق الله في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا والقول الثاني قل صدق الله كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إن أول بيت وضع للناس قال مجاهد افتخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة وقال المسلمون الكعبة أفضل فنزلت الآية تمام فنزلت الآية إن أول بيت الموضع للناس للذي ببكة بكة من البك وهو التفع وقيل سمي بذلك لازتحام الناس بها وقيل أنها تبك أعناق الجبابرة أي تدكها فما أتها أحد من الجبابرة إلا قسمته وقيل أنا تضع من نخوة المتجبرين وبكى اختلفوا في مكانها على أرقاط أقوال قيل أن بكة اسم للبقعة التي فيها الكعبة وقيل أن بكة ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك اللي بعد كده وقيل أن بكة هي المسجد والبيت ومكة اسم للحرم كله يبقى أول حاجة اسم البقعة الفالكعبة تاني حاجة اسم ليه ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك تد حاجة المسجد والبيت هو بكة ومكة الحرم كله رابي حاجة أن بكة هي مكة أي من أسمي مكة خلاص إن أول بيت موضع للناس الذي بكته مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم